الله اكبر, الله أكبر الله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 أشهد أن, رسول اشهد ان محمد الرسول الله اشهد الله Haya' ala al-salā Haya' ala al al-falā